شبكتو كتاب الله كتاب الله هذا قسم وتحذير ونداء وحجه دامغه لكل الشياطين المتسلطين على اساد الإنس بصوت القارئ معاد فقير أقسم بالله العلي العظيم عليكم اقسم بالله العلي العظيم عليكم أقسم بالله العلي العظيم عليكم وانه لقسم لو تعلمون عظيم. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم أقسم بالله العلي العظيم عليكم كل ما يعمر في هذا المنزل وكل ما تعمر في تلك الأدراج وكل ما يعمر في تلك الجحور وكل ما يعمر في تلك المراحيض وكل ما يعمر في تلك الحمامات وكل ما يعمر في تلك الحمامات وكل ما يعمر في تلك المطابيخ وكل ما تتغذى على تلك القمامات وكل ما يعمر في تلك الغرف وكل ما يترصد على تلك الأجساد وكل ما يترصد على تلك الأجساد وكل ما يترصد على هذا الجسد أو يعتدي على هذا الجسد أو يعشق هذا الجسد أو يوكل بسحر على هذا الجسد أو يوكل بسحر على هذا الجسد، أو يوكل بسحر على هذا الجسد من شياطين الجن، من شياطين الجن أو عفاريت الجن، أو عفاريت الجن. او مردت الجن او مردت الجن او من عمار الجن او من عمار الجن الجن من جاثوم الجن او من غيلان الجن, أو من غيلان الجن أو من قرناء الإنس أو من قرناء الإنس أو من منكم أو من ياتي منكم يا معشر شياطين الجن aw man yati minkum ya ma'shar shayatin aljin aw man yati ya muslimi 'usat aljin aw man yati minkum ya ma'shar muslimi 'usat aljin هذا نداء اليكم هذا نداء إليكم وهذه حجة عليكم وهذه حجه عليكم الى يوم تبعثون من يأتي منكم بانتقام ويدعي بأنه يَأْتِ بأنه منتقم مظلوم. او من ياتي منكم بعشق أو من يأتي منكم بعشق أو من يأتي منكم بعشق ويدعي بانه عاشق محب ويدعي بانه عاشق والهان ويدعي بانه عاشق مستمتع ويدعي بأنه عاشق متزوج، ويدعي بأنه عاشق متزوج، ويدعي بأنه عاشق متزوج، أو من يأتي منكم بسحر أو موكلي عمل سحر، أو من يأتي منكم بسحر أو موكلي عمل سحر. بتفريق وانتقام أو بمحبة وانتقام أو بتمريض وانتقام أو بتمريض وانتقام أو بنزيف وانتقام أو بهواتف وانتقام أو بهواتف وانتقام أو بخمول وانتقام أو بخمول وانتقام أو بجنون وانتقام أو بجنون وانتقام أو قهرية وانتقام أو بوسوسة قهرية وانتقام أو بهلوسه وانتقام أو بهالوسس وانتقام أو بربط وانتقام أو بربط وانتقام أو بكساد وانتقام أو بكساد وانتقام أو بترجمٍ وانتقام أو بترجمٍ وانتقام أو بعقمٍ وانتقام أو بعقمٍ وانتقام أو بتعطيلٍ عن الأعمال وانتقام أو بتعطيلٍ عن الأعمال وانتقام أو بتعطيل عن الزواج وانتقام، أو بتعطيل عن الزواج وانتقام، أن تخرجوا من هذا الجسد، أن تخرجوا من هذا الجسد، أن تخرجوا من هذا الجسد, من هذا الجسد طاعة لله. طاعة لله طاعة لله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا وإلا سوف تحرقون وإلا سوف تحرقون وإلا سوف تحرقون وتعذبون في هذا الجسد وتعذبون في هذا الجسد حتى الموت حتى الموت إنكم ميتون والله إنكم ميتون ونحن ميتون ونحن ميتون وكل الخلائق ميتون ثم سوف تبعثون ثم سوف تحاسبون امام الله ثم سوف تحاسبون امام الله سوف تحاسبون أمام الله سوف تحاسبون أمام الله والملائكة يشهدون عليكم والملائكة يكتبون عليكم بما كنتم تفعلون وبما كنتم تدعون وبما كنتم تتقون وبما كنتم تتظلمون وبما كنتم تتظلمون وبما كنتم تعشقون وبما كنتم تحبون وبما كنتم تستمتعون وبما كنتم تستمتعون وبما كنتم تزنون وبما كنتم تزنون وبما كنتم توكلون بسحر وبما كنتم توكلون بسحر وبما كنتم تترصدون بسحر وبما كنتم تترصدون بسحر كنتم تتسلطون بسحر وبما كنتم تتسلطون بسحر وبما كنتم تتجبرون بسحر وبما كنتم تتجبرون بسحر ولا جبار الا الله ولا قهار الا الله ولا منتقم إلا الله ولا قوي إلا الله ولا معز الا الله ولا مذل الا الله ولا مذل إلا الله ولا ضار الا الله ولا ضر الا الله ولا نافع الا الله ولا نافع إلا الله ولا مبتلى الا الله ولا مبتلي الا الله ولا شافي الا الله ولا شافي إلا الله ولا مانع الا الله ولا معطي الا الله ولا وهاب الا الله ولا رزاق الا الله ولا رزاق الا الله ولا سميع الا الله ولا بصير الا الله ولا بنصير الا الله ولا خبير الا الله ولا رقيب الا الله ولا حسيب الا الله ولا رحيم الا الله ولا رحمان الا الله ولا رحمان الا الله ولا غفور الا الله ولا غفار الا الله ولا غفار الا الله ولا ملك الا الله الله إله إلا الله ولا إله إلا الله